احمد الله على فضله ونعمه انجز الواعد ومر اليمين, اليمين طارت الطائرة فوق الغمام وانهدم برجهم في ضربتين ضربت وانهدم برجهم في ضربتين ضربه صاحت الناس النيام وضربه قسمتهم فرقتين تن بوسو وقادت الظلام وفرقت الشيخ مرفوع الجبين وفرقت الشيخ بيا الجبين الحرب يا وين النشامى صار سقال جنان الخالدين جنان الخالدين, جنان الخالدين وين من باع عمره والله يشتري به نعيم ورعيد يشتري به نعيم عمره والحتام يشتري به نعيم وحور يشتري به نعيم وحور عين